وَاللَّيْعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَدِيلَ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ